ق َ ي ِ م ً ا ل ّ ي ن ذ ِ ر َ بَأْسًا ش َ د ي د ً ا م ِ ن ل َّ د ن ه ُ وَيُبَشِّرَ ا ل ْ م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ع ْ م َ ل و ن َ الصَّالِحَاتِ أَنَّ ل َ ه ُ م أ َ ج ر ً ا حَسَنًا م َ ا ك ِ ث ي ن َ فِيهِ أ َ ب د ً ا و َ ي ن ذ ِ ر َ ا ل ذ ِ ي ن َ ق ا ل ُ و ا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 إ ذ ْ أ َ و َ ل ف ت ي َ ة ُ إِلَى ا ل ك َ ه ْ ف ِ ف َ ق ا ل ُ و ا ر َ ب ن َ ا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً و َ ه َ ي ئ ْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ف َ ض َ ر َ ب ن َ ا ع َ ل ى آ ذ َ ا ن ِ ه ِ م فِي ا ل ك َ ه ْ ف ِ س ِ ن ي ن َ عَدَدًا ث م َّ ب َ ع ث ْ ن َ ا ه ُ م ل ِ ن َ ع ل َ م َ أَيُّ ا ل ْ ح ِ ز ْ ب َ ي ن ِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ ن َ ق ُ ص ّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم ب ِ ا ل ح َ ق ِّ إ ِ ن ه ُ م ف ت ي َ ة ٌ آمَنُوا ب ِ ر َ ب ّ ه ِ م وَزِدْنَاهُمْ هُدًى و َ ر َ ب َ ط ن َ ا ع َ ل ى ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م إ ِ ذ ق ا م ُ و ا ف َ ق ا ل ُ و ا ر َ ب ّ ن َ ا رَبُّ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إ ل َ ه ً ا ل ن ن َ د ْ ع وَمِن د ُ و ن ه ِ إ ل َ ه ا لَّقَدْ ق ُ ل ن ا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ ق َ و ْ م ن َ ا ا ت َّ خ َ ذ و ا مِن دُونِهِ آلِهَةً ل َّ و ل َ ا يَأْتُونَ ع َ ل َ ي ه ِ م ب ِ س ُ ل ط ا ن ٍ ب َ ي ِ ن فَمَن أَظْلَمُ م ِ م ّ ن ِ ا ف ْ ت َ ر َ ى ع َ ل ى اللَّهِ كَذِبًا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت ت َّ ز َ ا و َ ر ع َ ن ك َ ه ف ِ ه ِ م ْ ذ ا ت َ ا ل ي َ م ي ن وَإِذَا غَرَبَت ت َّ ق ْ ر ض ُ ه ُ م ذَاتَ ا ل ش ّ م َ ا ل ِ وَهُمْ فِي ف َ ج ْ و َ ة م ِ ن ْ ذ َ ل ِ ك َ مِنْ آ ي ا ت ِ ا ل ل ه مَن يَهْدِ ا ل ل َ ه ُ فَهُوَ ا ل م ُ ه ت َ د ِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن ت َ ج د َ ل َ ه وَلِيًّا مُرْشِدًا و َ ت َ ح س َ ب ه ُ م أ َ ي ق ا ض ً ا وَهُم ر ُ ق ُ و د و َ ن َ ق َ ل َّ ب ُ ه ُ م ذ ا ت َ ا ل ي م ي ن وَذَاتَ ا ل ش ّ م َ ا ل ِ و َ ك َ ل ب ُ ه ُ م بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ب ِ ا ل و ص ي د ل َ و اطَّلَعْتَ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ل َ و َ ل ّ ي ْ ت َ م ِ ن ه ُ م فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ م ِ ن ه ُ م رُعْبًا وَكَذَلِكَ ب َ ع ث ْ ن َ ا ه ُ م ل ِ ي ت َ س َ ا ء َ ل ُ و ا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م قَالَ ق إِلُم مِنْهُ كَمْ ل, من ل ب َ ل ب ِ س ْ ت م ق ا ل و ا ل َ س ن ا ي و م ً ا و ب, ب, ب ع ض ي و م قالوا ر ب ك م ْ ع ل م ب م ا ل َ س ُ م س ب ع َ و ا أ ح د ك م بِوطِكُمْه إ ل ى ى م د ي ن َ ة ِ فَلْيَظُرأَُّهَا أَجْكَ ط َ ع م ا ف َ ل ْ ي َ ن ظ ر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ف َ ل ْ ي أ ْ ت ِ ك ُ م بِرِزْقٍ مِنْهُ و َ ل ي َ ت َ ل َ ط َّ ف وَلَا ي ُ ش ْ ع ر َ ن َّ بِكُمْ أَحَدًا إ ِ ن ه ُ م إ ن ي ُ ظ ه ِ ر و ا ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ي َ ر ْ ج ُ م و ك ُ م ْ أَوْ ي ُ ع ي د ُ و ك ُ م ْ فِي م ِ ل ّ ت ِ ه ِ م و َ ل ن ت ُ ف ْ ل ح ُ و ا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرنَا عَلَيهِمْ لِعْلَموا أَنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حَُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا و َ ن ا ل س ا ع َ ة َ ر ي ب فِيهَا ذ ي َ ت َ ن َ ا ز َ ع ُ و ن َ بَيْنَهُم أَمرْرَهُم ف َ ق ا ل َ ا بَنوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ ا ر َ ب ُّ ه ُ م ْ أَعلَمُ بِهِم. قالَا الذيينَ غَلَبوا على أَمْرِهِم لَنَاتَّخِذًا عَلَيهِمَّسجدَا سَاقُونَ ثَثَةُ الرَّابِرعُهُم كَلْبُهُم وَقُولونَ خَمْمسَةٌم س َ ا د س ُ ه م ك ل ب ه م ر ج م ا ب ا ل غ ي ب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 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إ ن ِ ي ف َ ا ع ِ ل ذَلِكَ غَدًا إ ِ ل ا ا أ َ ن ي َ ش َ ا ء ا ل ل َّ ه و َ ا ذ ْ ك ُ ر ر َ ب ك َ إِذَا ن َ س ي ت َ و َ ق ُ ل عَسَىٰ أ ن ي َ ه د ِ ي ن ِ ي ر َ ب ّ ي ل ِ أ َ ق ر َ ب َ مِنْ ه َ ذ ا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي ك َ ه ف ِ ه ِ م ثَلَاثَمِائَةٍ س ِ ن ي ن َ وَازْدَادُوا ت ِ س ع ً ا قُلِ ا ل ل ه ُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا لَبِثُوا ل َ ه غ َ ي ب ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ أ َ ب ص ِ ر ْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا ل َ ه ُ م م ِ ن دُونِهِ م ِ ن و ل ي ّ وَلَا يُشْرِكُ فِي ح ُ ك م ِ ه ِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أ ُ و ح ي َ إ ل َ ي ْ ك َ م ِ ن ك ت ا ب ِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ ل ِ ك ل ِ م َ ا ت ِ ه ِ و َ ل َ ن ت َ ج د َ م ِ ن د ُ و ن ه ِ م ُ ل ت ح د ً ا و َ ا ص ْ ب ِ ر نَفْسَكَ م َ ع ا ل ذ ِ ي ن َ ي د ْ ع و ن َ ر َ ب ه ُ م ب ِ ا ل غ د ا ت ِ و َ ا ل ع َ ش ي ي ُ ر ي د و ن َ و َ ج ه َ ه و َ ل ا ت َ ع د ُ ع ي ن ا ك َ ع َ ن ْ ه ُ م ت ُ ر ي د ز ي ن َ ة َ ا ل ح ي ا ة ِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أ َ غ ْ ف َ ل ن َ ا ق َ ل ب َ ه ُ ع َ ن ذ ِ ك ر ِ ن َ ا و َ ا ت َّ ب َ ع هَوَاهُ وَكَانَ أ َ م ْ ر ه ُ ف ُ ر ط ا وَقُلِ ا ل ح َ ق ُّ م ِ ن رَبِّكُمْ ف َ م َ ن شَاءَ ف َ ل ي ُ ؤ ْ م ِ ن و َ م َ ن ش ا ء َ ف ل ي ك ف ُ ر إ ِ ن ا أ َ ع ت َ د ْ ن ا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أ َ ح ا ط َ ب ه م س ُ ر ا د ِ ق ه َ ا و َ إ ن ي س ْ ت َ غ ي ث ُ و ا ي ُ غ ا ث ُ و ا بِمَاءٍ ك َ ا ل م ُ ه ل ي ش و ي ا ل و ج و ه ب ِ ئ س َ ا ل ش َّ ر ا ب ُ وَسَاءَتْ م ُ ر ت َ ف َ ق ً ا إ ن َ ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ إ ن ا ل ا ن ُ ض ي ع ُ أ َ ج ر َ مَنْ أَحْسَنَ ع م َ ل ً ا أُولَئِكَ ل َ ه ُ م ج َ ن ا ت ُ ع َ د ْ ن ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت َ ح ْ ت ه م ُ ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر ي ُ ح َ ل َّ و ن َ فِيهَا مِنْ أ َ س ا و ِ ر َ م ِ ن ذ ه َ ب ٍ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 وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ و َ ه ُ و يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْ كَمَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا قَالَ مَا أ َ ظ ن ُّ أَنْ تبيدَ هذه أَبدَ و م َ ا ظ ُ ا د د ل س ا ع ة ق َ إ م َ و ل َ إضِتُ ل ى ر ب ّ ل َ أ ج د خ ا ً خ ي ر َ م ن ه ُ م َ ق ل ب َ ق ا ل ل ه ص ا ح ب ه و ه و ي ح ا و ر ه ُ أ ك ف ر ت ب ا ل َّ ذ خ ل ق ك م ن ت ر ا ب أ ك ف ر ت ب ا ل َّ خ ل ق ك م ن ت ر ا ب ث م م ن ن ط ف َ ة ث م س و ا ك ر ج ُ ل َ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 وَهَا غ و و ر َ ف ل ن ت س ت ط ي ع ل ه ط ل ب ا و َ ح ي ط ب ث م ر ه ف َ أ ص ب ح ي ق ل ب ك ف ي ه على مَا أ َ ف ق ف ي ه ا و ه ي خ ا و ي َ ة على ع ر و ش ه ا و ي ق و ل ي ا ل َ ت ن ي و ي ق و ل ي ا ل َ ت ن ي ل م ْ أ ش ر ك ب ر ب ي َ ح د ا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 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ك م َ ا إ ِ ن ْ ز َ ل ن ا ه ُ م ِ ن ا ل س م َ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ ا ل ر ِ ي َ ا ح ُ وَكَانَ اللَّهُ ع َ ل ى كُلِّ ش َ ي ء ٍ م ُ ق ت َ د ِ ر ً ا ا ل م َ ا ل ُ و َ ا ل ْ ب َ ن و ن َ ز ي ن َ ة ُ ا ل ح َ ي ا ة ِ الدُّنْيَا و َ ا ل ب ا ق ِ ي ا ت ُ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا و َ خ َ ي ر ٌ أَمَلًا و َ ي و ْ م َ ن ُ س َ ي ر ا ل ج ِ ب ا ل َ وَتَرَى ا ل ْ أ َ ر ض َ بَارِزَةً و َ ح َ ش َ ر ْ ن َ ا ه ُ م فَلَمْ ن ُ غ َ ا د ِ ر م ِ ن ْ ه ُ م أ ح َ د ً ا و َ ع ُ ر ِ ض و ا ع ل ى رَبِّكَ ص َ ف ا لَّقَدْ ج ِ ئ ت ُ م ُ و ن َ ا كَمَا خ َ ل َ ق ْ ن َ ا ك ُ م أَوَّلَ م َ ر َّ ة بَلْ ز َ ع َ م ْ ت ُ م أَلَّن ن َ ج ع َ ل َ لَكُمْ م َ و ع د ً ا و َ و ض ِ ع ا ل ك ِ ت َ ا ب ُ فَتَرَى ا ل ْ م ُ ج ر ِ م ِ ي ن َ م ُ ش ْ ف ِ ق ي ن َ مِمَّا فِيهِ و َ ي َ ق و ل ُ و ن َ يَا و َ ي ْ ل َ ت ن َ ا مَا لِهَذَا ا ل ْ ك ِ ت ا ب ِ لَا ي ُ غ ا د ِ ر ُ ص َ غ ي ر َ ة ً و َ ل ا ك َ ب ي ر َ ة ً إِلَّا أ َ ح ص َ ا ه َ ا و َ و ج َ د و ا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ ر َ ب ّ ك َ أَحَدًا و َ إ ِ ذ قُلْنَا ل ِ ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ف َ س َ ج َ د و ا إِلَّا إ ب ْ ل ي س َ كَانَ مِنَ ا ل ج ِ ن ِّ فَفَسَقَ عَن أ َ م ْ ر ر َ ب ِّ ه أ َ ف َ ت َ ت َّ خ ِ ذ و ن َ ه ُ و َ ذ ُ ر ِّ ي ت َ ه ُ أ َ و ْ ل ي َ ا ء َ م ِ ن دُونِي و َ ه ُ م لَكُمْ ع َ د ُ و ٌ ب ِ ئ س َ الظَّالِمِينَ بَدَلا مَا أ َ ش ْ ه َ د ت ُ م خ َ ل ق َ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ و َ ل ا خَلْقَ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م وَمَا ك ُ ن ت ُ م ْ م ت َّ خ ِ ذ َ ا ل م ُ ض ِ ل ّ ي ن َ ع ض د ً ا وَيَوْمَ ي َ ق و ل ُ نَادُوا ش ُ ر ك َ ا ئ ي َ ا ل َّ ذ ي ن َ ز َ ع َ م ت ُ م ف َ د َ ع َ و ْ ه ُ م فَلَمْ ي َ س ْ ت َ ج ي ب و ا ل َ ه ُ م وَجَعَلْنَا ب َ ي ن َ ه ُ م م و ب ِ ق ً ا و َ ر َ أ ى ا ل م ُ ج ر ِ م و ن َ ا ل ن ا ر َ ف َ ظ ن ُّ و ا أ َ ن َّ ه ُ م م و َ ا ق ِ ع ُ ه َ ا و َ ل َ م ي َ ج د و ا عَنْهَا م ص ْ ر ف ً ا و َ ل َ ق َ د صَرَّفْنَا فِي ه ذ ا ا ل ق ُ ر آ ن ِ لِلنَّاسِ م ن ك ُ ل ّ م َ ث َ ل وَكَانَ ا ل إ ن س َ ا ن ُ أَكْثَرَ ش َ ي ء ج َ د َ ل ا وَمَا مَنَعَ ا ل ن ا س َ أ ن ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ا إِذْ ج َ ا ء ه م وَدَاوَى و َ ي َ س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر و ا ر َ ب َّ ه ُ م إِلَّا أ َ ت َ أ ت ِ ي َ ه ُ م سُنَّةُ ا ل أ َ و َ ل ي ن إ ل َ ا أَن ت َ أ, إ ت َ ه ُ م سُنَّةُ ا ل أ و َّ ل ي ن َ أ َ و ي َ أ ت ِ ي َ ه ُ م ا ل ع ذ َ ا ب ق َ ب ْ ل َ وَمَا ن ُ ر س ل م ُ ر س َ ل ي ن َ إ ِ ل َ ا م ُ ب َّ ر ي ن َ و َ م ُ ذ ِ ر ي ن و َ ي ج َ ا د ِ ل ُ ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ب ِ ا ل ب َ ا ط ِ ل ِ ل ي ُ د ْ ح ِ ض ُ و ا بِهِ ا ل ح َ ق َّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُؤًا وَمَنْ أَظْلَمُ م ِ ن م ن ذ ُ ك ِ ر َ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا و َ ن َ س ي َ مَا ق َ د م َ ت ْ ي َ د َ ا ه إ ِ ن ا ج َ ع َ ل ن َ ا ع ل َ ى قُلُوبِهِمْ أ َ ك ِ ن َ ة أَن ي َ ف ق َ ه ُ و ه ُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن ت َ د ْ ع ُ ه ُ م إ ل ى ا ل ْ ه د َ ى فَلَن ي َ ه ت َ د ُ و ا إِذًا أَبَدًا و َ ر َ ب ّ ك َ ا ل غ َ ف ُ و ر ُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ ي ُ ؤ ا خ ِ ذ ُ ه ُ م بِمَا كَسَبُوا ل ع َ ج َّ ل َ ل َ ه ُ م ا ل ع َ ذ ا ب َ بَل ل ه ُ م م َ و ع ِ د ٌ ل َ ن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ ا ل ق ُ ر َ ى أ َ ه ل َ ك ْ ن َ ا ه ُ م ْ لَمَّا ظ َ ل َ م و ا وَجَعَلْنَا ل ِ م َ ه ل ِ ك ِ ه ِ م م َّ و ْ ع د ً ا و َ إ ِ ذ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ل ا أ َ ب ر َ ح ُ ح َ ت َ ى أَبْلُغَ م َ ج م َ ع َ ا ل ب َ ح ْ ر َ ي ْ ن ِ أَوْ أ َ م ْ ض ي َ ح ُ ق ْ ب ا فَلَمَّا ب َ ل َ غ ا م َ ج م َ ع َ بَيْنِهِمَا نَسِيَ ح ו ت َ ه ُ م ا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ا ل ب َ ح ْ ر ِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ ل َ ق ي ن َ ا م ِ ن سَفَرِنَا ه ذ ا نَصَبًا قَالَ أ َ ر َ أ ي ت َ إِذْ أ َ و ي ن َ ا إ ل ى الصَّخْرَةِ ف َ إ ِ ن ّ ي ن َ س ي ت ُ ا ل ْ ح و ت َ وَمَا أَنْسَانِيهِ إ ل َّ ا ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ أَنْ أ َ ذ ْ ك ُ ر َ ه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 ق َ ل أ َ خ ْ ر َ ق ْ ت َ ه ا ل ت ُ غ ر ق َ أَهْلَهَا ل ق َ د ج ِ ئ ت َ ش َ ي ئ ً ا إ م ْ ر ا ق َ ا ل أَلَمْ أ َ ق ُ ل إ ِ ن ك َ ل ن ت َ س ْ ت َ ط ِ ي ع مَعِي صَبْرًا ق َ ا ل ل ا ت ُ ؤ خ ِ ذ ْ ن ِ ي بِمَا ن َ س ي ت ُ و َ ل ا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي ع س ْ ر ً ا فانطلق ا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 ف َ ط َ ل َ ق ا ح َ ت َ ى إ ذ َ ا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ا س ْ ت ط ع م َ ا أ َ ه ل َ ه َ ا فَأَبَوْا أ َ ن يُضِيفُوهُمَا ف َ أ َ ب َ و ْ أ َ ي ُ ض ِ ي ف ُ ه ُ م َ ا ف َ ج د َ ا فِيهَا ج ِ د َ ا ر ا ي ر ي د أَنْ ي َ ن ق َ ض ّ ف َ أ َ ق ا م َ ه ُ قَالَ ل َ و شِئْتَ ل َ ت خ َ ث َّ ت ع َ ل َ ي ه ِ أ َ ج ر ا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 ه ُ ل ِ ك ٌ ي أ خ ُ ذ ُ ك ُ ل س َ ف ي ن َ ة ٍ غ ص ْ ب ً ا وَأَمَّا ا ل غ ُ ل َ ا م ُ فَكَانَ أ َ ب َ و ا ه ُ م ُ ؤ م ِ ن َ ي ن ِ ف َ خ َ ش ي ن َ ا أ َ ن ي ُ ر ْ ه ق َ ه ُ م َ ا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ف َ أ َ ر َ د ْ ن ا أ َ ن يُبَدِّلَهُمَا ر َ ب ّ ه ُ م َ ا خ َ ي ر ً ا مِنْهُ ز َ ك ا ة ً وَأَقْرَبَ ر ح ْ م ً ا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 ف ا ت َّ ب َ ع سَبَبًا ح َ ت َ ى إ ذ َ ا بَلَغَ م َ غ ْ ر ب َ الشَّمْسِ و َ ج د َ ه َ ا ت َ غ ْ ر ب ُ فِي ع ي ْ ن ٍ ح َ م ئ َ ة ٍ و َ و ج د َ ع ن د َ ه َ ا قَوْمًا و َ و ََ د ع د َ ه َ ا قَوْمًا ق ُ ل ْ ن ا يَا ذَا ا ل ق َ ر ْ ن َ ي ْ ن ِ إ م َّ ا أَن ت ع َ ذ ِ ب َ و َ إ م َّ ا أَن تَتَّخِذَ ف ِ ي ه ِ م ح ُ س ْ م ً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 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ل َ ا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا د َ ا َ ل ْ ق َ ر ْ ن َ ي ْ ن ِ إِنَّ ي َ أ ج ُ و ج َ و َ م َ ا ج ُ و ج َ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا و َ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م س َ د ً قَالَ مَا م َ ك َ ن ِّ ي فِيهِ ر َ ب ّ ي خَيْرٌ ف َ أ َ ع ي ن ُ و ن ِ ي بِقُوَّةٍ أ َ ج ع ل بَيْنَكُمْ و َ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إ ذ َ ا سَاوَى ب َ ي ن َ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ه فُخُوْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قال ا ن ف خ و حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 و َ ع ر َ ض ْ ن َ ا ج َ ه ن َّ م َ يَوْمَئِذٍ ل ل ْ ك ا ف ِ ر ي ن َ ع َ ر ض ا ا ل َّ ذ ي ن َ كَانَتْ أ َ ع ي ُ ن ه ُ م ْ فِي غ ِ ط َ ا ء ع َ ن ذ ِ ك ر ي و َ ك َ ا ن و ا لَا ي َ س ْ ت ط ي ع و ن َ س َ م ْ ع ا أَفَحَسِبَ ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا أ َ ن يَتَّخِذُوا ع ِ ب ا د ي م ن ْ د ُ و ن ي َ أ َ و ل ي َ ا ء إ ِ ن َ ا أ َ ع ت َ د َ ن ا جَهَنَّمَ ل ِ ل ْ ك ا ف ِ ر ي ن َ نُزُلًا ق ُ ل هَلْ ن ن َ ب ِّ ئ ُ ك م ب ِ ا ل ْ أ َ خ ْ س َ ر ي ن َ أ َ ع ْ م ا ل ا ا ل ذ ِ ي ن َ ضَلَّ س َ ع ي ه ُ م فِي ا ل ْ ح ي ا ة ِ الدُّنْيَا ا ل ذ ِ ي ن َ ضَلَّ س َ ع ي ُ ه ُ م فِي ا ل ح ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا و َ ه ُ م ي َ ح س ب و ن َ أ َ ن ه ُ م ي ُ ح س ِ ن و ن َ ص ُ ن ع ً ا أولا كالذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي ه ز ؤ ا إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ك َ ا ن َ ت ل َ ه ُ م جَنَّاتُ ا ل ف ِ ر د َ و س نُزُلًا خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ ل َ و كَانَ ا ل ب َ ح ْ ر م ِ د ا د ً ا ل ِ ك َ ل م ا ت ِ رَبِّي لَنَفِدَ ا ل ب َ ح ْ ر ُ ق َ ب ل َ أ َ ن ت َ ن ْ ف ِ فَذَكَرَتْ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ م َ د َ د ً قُلْ إ ِ ن ََ ا أ َ ن َ بَشَرٌ م ِ ث ْ ل ك ُ م ْ ي و ح َ ى ِ ل ََّ أ ََّ م َ ا إ ل َ ه ُ ك ُ م إ ل َ ه ٌ و َ ا ح ِ د فَمَن كَانَ ي َ ر ْ ج ُ ل ِ ق َ ر َ ب ه ف َ ل ْ ي ع م َ ل َ عَمَلًا ص ا ل ِ ح ً ا و َ ل ا ي ُ ش ْ ر ك ب ع ِ ب ا د َ ة ِ ر َ ب ّ ه ِ أ ح د ا